أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحَنٍ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمَ ارْسَلْنَا مِنْ نَبِيءٍ فِي لَوَلِينَ وَمَا يَاتِيهِ لا كانوا به يستهزئون، فأهلك ما أشد منهم ضطشاً ومضى مثل الأولين، ولا سألتهم. من خلق السماء ولرب لا يقول من خلقه الله العزيز العليم <تصفيق> الذي جعل لكم لرب هذا وجعل لكم فيها سبل لعلكم ته دون والذين نزل من السماء ماءا بقدر فانشأنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك ولنعام ما تركبون